ابليس قال الله جل وعلا وقاسمهما فما كان آدم على أربع أهده في الحياة يظن أن أحدا يحلف بالله كذبا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين والله جل وعلا يقول فدلاهما بغرور ومعنى فدلاهما بغرور أي أنزلهما من المقام الذي هم فيه أنزلهما من المقام الذي هم فيه ومعنى قول لا جل وعلا لإبليس وهذا لا بد أن يصحبه المفسر أخرج منها ليس المقصود الجنة ليس المقصود هنا الجنة إنما المقصود الدرجة التي كان عليها إبليس يوم كان يغضو ويروح مع الملائكة وإبليس طلب من الله جل وعلا أن يبقى إلى يوم القيامة قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين لكن ليس إلى يوم يبعثون إلى يوم الوقت المعلوم فما يقوله بعض العام أن الله استجاب حتى إبليس ليس صوابا لأن إبليس طلب من الله أن يبقى حتى يوم البعث لكن الله جل وعلا قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم أي قبل يوم القيامة عند عند الساعة قبل يوم البعث وقبل يوم النشور الذي كان إبليس قد طلبه من قبل دخل آدم الجنة عليه السلام وأكل من الشجرة لما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما وما كانت تظهر له قبل ذلك ومن هنا يعرف أن الحياء عظيم بالنسبة لبني آدم وأن الإنسان عياذا بالله أول مزالقه أن يفقد خصلة الحياء وليذا قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها, إمادة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إيمادة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فالإنسان إذا كان حيياً يكون أقرب إلى الطاعة وإذا أرادت أراد الأعداء من هذه الأمة أن يفقدوا طاعتهم لربهم جل وعلا جاءوا إليهم من باب الحياة كما جاء إبليس إلى أبينا آدم من باب الحياة قال الله جل وعلا لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزل عنهما لباسهما ولهذا قال الله بعد ذلك ولباس التقوى ذلك خير فمن أراد الله الأول المضي والبقاء على الدين والثبات على الهدي البسه الله جل وعلا لباس الحياة ونقل عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه كان إذا اغتسل يبقى منحني الجذع يبقى منحني الجذع يرتدي ملابسه ويستحي أن ينتصب قائما حتى لا تظهر عورته حياء